gana kul o gana أن تكونوا دخلتم بهن فلا دناء عليكم وعلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تدمعوا بين الأهبين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا